إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها قالبون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها طِب كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صَدٌّ نَصَبَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْ وَمَا ظَلَمُوهُ مُنَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يالونكم خبالا ودوا ما عنثتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها يُحِبُّونَكُمْ وَلا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ۚ قُلِ الْمَوْتُ بِغَيْظِكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ عليم بذات إن تمتسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً س والله بما يعمنون محيط وإذ غدوت منهللكة بّ المومين م فاعد للقتال والله سمعع نليم.